فكان رجمناك ولولا رحطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه ورائكم ظهريا إن رب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 ألا بُعدّمَدْ َنكَ مَا بعدَ التمود وَلاقدَ أأَرْسنامُ س بِآياتنا وَسُ القان مُبين إِ فِ الرعَونَ وَملائهِ فَتَّبَعُ أَمرَ في الرعَونَ وَما أمر فرعون برشيد يَقُضُّ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِالسَّلْوِ رْدُ الْمَوْرُدِ وَأَثْبَعُوا فِيهَا ذِلَّةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء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 ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ